أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 بما شاء وسع كرسيّه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من حين يصح وجير الجن حتى يمسي